يَقُومُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِذَا انْفَطَرَ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ من بعده فِفَلْتَ وَكل